والخندريس ا ل ق د ي م ة يقال ح ن ط ة خندريس أ ي ق د ي م ة و ا ل م ع ت ق ة التي أ ت ى عليها زمان في ظرفها والشموس مثل أ ي انها تجمح بصاحبها وسميت مداما و م د ا م ة ل أ ن ه ا أ د ي م ت في ظرفها وسميت راحا ل أ ن صاحبها يرتاح إ ذ ا شربها أ ي يهش للسخاء والكرم قال ا ل أ ص م ع ي كل خمر راح ورحت لكذا وكذا ف أ ن ا أ ر ا ح له راحا وارتحت له ف أ ن ا أ ر ت ا ح له ارتياحا ورجل أ ر ي ح ي وقد أ خ ذ ت ه أ ر ي ح ي ة و خ ف ة للسخاء وقال الجميح بن الطماح الأسدي بن هل غير أ ن كثر ا ل أ ش ر و أ ه ل ك ت حرض الصديق أ ك ا ث ر ا ل أ م و ا ل ولقيت ما لقيت معد كلها وفقدت راحي في الشباب وخالي ا ل أ ش ر جمع ش ر جعله لما أ ر ا د جمعه ب م ن ز ل ة قد و أ ق د وصك و أ ص ك و أ ك ا ث ر جمع ا ل أ ك ث ر والخال الخيلاء يقول هل زاد ما نحن فيه من البلاء علي أ ن كثر الشر وقل الخير و ا ح ت ر ب الناس وقاتل ب ن العم لبن ي عمهم وزعم أ ن ه لقي من صنوف الشر ما يوازي ما لقيه جميع معد وكبرت سنه حتى فقد خاله ونشاطه والارتياح الذي كان في شبابه、انتهى. وسميت قميتا ل أ ن ه ا حمراء إ ل ى ا ل ك ل ف ة ويقال لها إ ذ ا اشتدت حمرتها حتى تضرب إ ل ى السواد ك ل ف ا ء والصهباء هي التي ع ص ر ت من عنب أ ب ي ض عن الاصمعي أ ص م ع ي و ق ل التي غيره هي ع ر ت ن ن ب ب أ ض وذلك م ن غيره و إ ذ ا ضربت إ ل ى البياض وسميت جريالا لحمرتها والجريال صبغ أ ح م ر قال ا ل أ ص م ع ي ربما جعل للخمر وربما جعل صبغا وكان أ ص ل ه روميا معربا قال ا ل أ ع ش ى و س ب ي ئ ة مما تعتق بابل كدم الذبيح سلبتها جريالها الشرع أ ر ا د ب ا ل س ب ي ئ ة خ ا ب ي ة اشتراها وفيها خمر ويجوز أ ن يعني ب ا ل س ب ي ئ ة نفس الخمر وقد قيل في الجريال إ ن ه صفوها والجريال في موضع آ خ ر الزعفران والذهب وقوله سلبتها جريالها أ ي شربها حمراء وبالها بيضاء وقيل يريد أ ن ه شربها وتمتع بها كما تقول سلبت ا ل م ر أ ة شبابها وقيل لا معنى لقولهم أ ن ه شربها حمراء وبالها بيضاء ل أ ن الزنجي ة يشربها حمراء ويبولها بيضاء والمعنى عنده أ ن حمرتها انتقلت إ ل ى خده فذلك سلبه إ ي ا ه ا جريالها انتهى والرحيق صفوة الخمر والخرطوم أول الخمر ما يبذل منها يداس عنبها يبذل قبل أن وقيل إ ن ه ا سميت خرطوما ل أ ن ه ا ت أ خ ذ بالخراطيم قال الشاعر ولقد شربت الخمر حتى خلتها أ ف ع ى تكش على طريف المنخر والسلاف و ا ل س ل ا ف ة ما سال منها من غير أ ن يعصر و ا ل م ا ذ ي ة سميت ل س ه و ل ة مدخلها ومنه قيل عسل ماذي ويقال للدرع م ا ذ ي ة أ ي س ه ل ة ل ي ن ة قال ا ل ن ا ب غ ة الجعدي وهو الذي رد القبائل بالينسوعتين بكوكب فخم يمسون والمادي فوقهم يتوقدون توقد النجم الشرف ا ل ي ن س وقال ع موضع ك ي ب م عوف م ا ل بن الخرع التيمي من تيم الرباب ك أ ن ي اصطبحت سخاميه ت ف س أ بالمرء صرفا عقارا س ل ا ف ة صهباء م ا ذ ي ة يفض المسابئ عنها الجرار ة ا ل ش ر ح ا ل س خ ا م ي ة من الخمر ا ل ل ي ن ة ا ل س ه ل ة النزول في الحلق ة وقوله ت ف س أ بالمرء أ ي تهتكه وتكشف عن سره ل أ ن ه يبوح به إ ذ ا سكر يقال فسأ ثوبه إ ذ ا هتكه وتفسا الثوب تخرق ويفض يقلع الطين الذي على رؤوس الجرار والمسابئ السابئ وهو ا ل م س ت ر ي يقال س ب أ ت ه ا أ س ب أ ه ا سبا وسبا إ ذ ا اشتريتها لتشربها قال لبيد أ غ ل ي السباء بكل أ ذ ك ن عاتق أ و ج و ن ة قدحت وفض ختامها يريد أ ن ه يبالغ في ثمن الخمر ويربح, ويربح تجارها وبكل فيصلة أغلي والأذكن والجونة وقدحت وقيل قدحت بزلت قال ولا يكون الخابية بزلت فيصلة أغلي الزق الإناء الذي قال السباء إلا في الخمر غرفت فيه في هي من قدحت و ا ل س خ ا م ي ة ا ل ل ي ن ة ا ل س ل س ة ومنه قيل شعر سخام أ ي لين انتهى و ا ل ع ا ن ي ة م ن س و ب ة إ ل ى عانه ق ر ي ة من قرى ا ل ج ز ي ر ة و ا ل إ س ف ن ط اسم ب ا ل ر و م ي ة معرب وليس بالخمر إ ن م ا هو عصير عنب ويسمي أ ه ل ا ل ش ا م ا ل إ س ف ن ط ا الرساطون يطبخ ثم يجعل فيه أ ف و ا ه ثم يعتق و قال أ ب و حزام العكلي ا ل إ س ف ن ط بفتح الفاء قال وهم يمدحونها به أ ح ي ا ن ا ويذمونها به أ ح ي ا ن ا والقنديد مثل ا ل إ س ف ن ط و ا ل م ز ة في طعمها قال عبد الملك بن مروان ل ل أ خ ط ل إ ن ي أ ر ا ك تكسر ذكر الخمر فصفها لي قال أ و ل ه ا مر و آ خ ر ه ا صداع قال وما تصنع بها وهي هكذا قال إ ن بينهما ل م ن ز ل ة ما يسرني بها ملكك و ا ل م ش ع ش ع ة التي قد أ ر ق مزجها وما مزج ف أ ر ق مزجه فقد شعشع قال عمرو بن كلثوم أ ل ا هبي بصحنك ف ا ص ب ح ي ن ولا تبقي خمور ا ل أ ن د ر ي ن م ش ع ش ع ة ك أ ن الحص فيها إ ذ ا ما الماء خالطها س خ ي ن ا الشرح هبي معناه قومي من نومك واستيقظي واصبحينا اسقينا صبوحا والصحن إ ن ا ء واسع و ا ل أ ن د ر و ن ق ر ي ة من قرى الشام ك ث ي ر ة الخمر ولا تبقي اي لا تتركي خمرا في ا ل أ ن د ر ي ن إ ل ا سقيتنا إ ي ا ه ا و م ش ع ش ع ة منصوب وهو مفعول ص ب ح ي ن ا ويجوز أ ن يكون خمور مفعول ص ب ح ي ن ا ولا يكون لتبقي مفعول وتكون م س ع ش ع ة حالا من الخمور و ا ل ح ص ا ل و ر س يقول إ ذ ا أ ر د ن ا شربها مزجناها بالماء وشربنا ف إ ذ ا دارت في رؤوسنا وهبنا وجدنا وقيل فيه إ ن ه أ ر ا د إ ذ ا ما الماء خالصها مسخنا انتهى قال ومنه قيل رجل شعشعان إ ذ ا كان طويلا خفيف اللحم ويقال للخمر ليست ب خ م ط ة ولا خ ل ة ف ا ل خ م ط ة التي أ خ ذ ت ريحا و ا ل خ ل ة ا ل ح ا م ض ة و أ م زنبق اسم من أ س م ا ئ ه ا والفيهج الخمر قال معبد بن ش ع ب ة أ ل ا يصبحان قبل لوم العوازل وقبل وداع من ز ن ي ب ة عاجل ي أ ل ا يصبحان فيهجا ج ي د ر ي ة بماء سحاب يسبق الحق باطل ي الشرح ج ي د ر ي ة خمر م ن س و ب ة إ ل ى جيدر موضع بالشام و ز ن ي ب ة ا م ر أ ة ويسبق مجزوم جواب ا ل أ م ر يريد أ م ز ج الخمر بماء نزل من السحاب ويا تدخل على فعل ا ل أ م ر للتنبيه كقول الشاعر وقالت أ ل ا يسمع ن ع ذ ك ب خ ط ة فقلت سمعنا فانطقي و أ ص ي ب ي ومنهم من يقدر م ن ا د ا محذوفا ك أ ن ه قال يا هذان ص ب ح ا ن وهذا النوع يحتمل القولين وقد ت أ ت ي ا في موضع, موضع لا بد فيه من تقدير منادى كقول الشاعر يا لعنه الله والاقوام كلهم والصالحين على سمعان من جاري ه أنه إن شرب زال عنه التحفظ وأن وظهر منه والمعنى وأن يتوقى واللهو زال التحفظ القبيحة الصبى قال ابن ا ل ع إن أ شرب ر الحق هاهنا الموت وباطله ل ه ه و ل ع ب يقول أ س ب ق الموت بلهوي ولعبي قبل ان ينزل بي انتهى لي ر الخمر قال خداس بن ز ر ا ل ع ا ا م ر ي عذبة أ ن ا ب خود ت ه الشرح ويروى دعيني اذ لحقوا ثمود الخود ا ل ح س ن ة الخلق تعيش تحيي بريقها المجود الذي قد اصابه الجواب وهو العطش وغرب وغربا منصوب باصطبح و غ ر ب اذهب كما مضت ثمود ومن معها واصطبح مجزوم جواب الامر و غ ر ب معطوف عليه انتهى و س و ر ة الخمر وحمياها شدتها و أ خ ذ ه ا ب ا ل ر أ س وحميا كل شيء شدته والمسطار التي فيها ح ل ا و ة و ا ل ح ا ن ي ة ا ل م ن س و ب ة إ ل ى الحانه ة علقمة قال ع بن ب د قد أشهد الشربة فيهم مزهر رنم والقوم ت س ر ع ه م صهباء خرطوم ك أ س عزيز من ا ل أ ع ن ا ب عتقها لبعض أ ر ب ا ب ه ا ح ا ن ي ة حوم الشرح الشرب القوم الذين يشربون والمزهر العود والرنم الذي له ترنم والخرطوم أ و ل ما يبزل من الخمر والعزيز الملك و أ ر ب ا ب ه ا الذين يعصرونها ويجلبونها للبيع وحوم ك ث ي ر ة وقيل حوم تحوم في ا ل ر أ س أ ي تدور وغير يعقوب يقول ا ل ح ا ن ي ة الذين يقومون ب أ م ر الخمر وهم الذين يكونون في ا ل ح ا ن ة والحوم الذين يحومون حولها كما يحوم العطشان حول الماء انتهى ويقال للذي يعل الخمر مثل الذريرة القم حان قال النابغة للذي يعل مثل إذا فضت خ ويقال ا ت م ه علىه ب ي س ا ل م ح ن من ا م م د ا ا ل شراب ح ل إلى المشعشع قوله ل ض م من ي يعود في ر ا ي ت السابق كأن ماتع ش ش ع من خمر ن بصرى ا ه ى ويقال شراب ا م ت إ ذ ا اشتدت حمرته وشراب قارص وشراب يحذي اللسان ولا يقال يحذو وشراب ذو ب ن ة ط ي ب ة أ ي ذو ر ا ئ ح ة وشراب م ب و ل ة إ ذ ا كان يبال عليه كثيرا وشراب م ط ي ب ة للنفس تطيب عنه النفس وشراب م خ ب ث ة للنفس تخبث عنه النفس وشراب سلسل وسلسال إ ذ ا كان سهل الدخول في الحلق قال أ ب و كبير ا زهير هل عن ش ي ب ة من معدلي أ م لا سبيل إلى الشباب الأول أم لا سبيل الى ش ب ب سبيل ا الأول لا ل أم إ الشباب وذكره أ ش ه ى إ ل ي من الرحيق السلسل ي زهير الشرح ابنته ي ق و ل ه ل ل يمكن عن الشيب وأم في هذا وفيها معنى بل وقوله اشهى ن ع ا ل ل ي في ب وأم الي اي عندي انتهى ويقال شراب ناقص إ ذ ا كان حامضا قال النابغه الجعدي يصف دنا علت به قرقف س ل ا ف ة اسفنط عقار ق ل ي ل ة الندم ردت إ ل ى أ ك ل ف المناسب مرسوم مقيم في الطبن محتدم جون كجوز الحمار جرده الخراس لا ناقص ولا هزم الشرح الضمير المجرور بالباء يعود إ ل ى ماء قد وصفه بالبرد و ا ل ع ذ و ب ة وعلت مزجت وقوله ق ل ي ل ة الندم أ ي م ن شربها طابت نفسه ولم يندم على ما فاته إ ذ ا نالها والأكلف الدن والكلفة حمرة في سواد والاحتدام والجون الأسود والجوز الوسط الدن الغلي في حمرة أ ر ا د أ ن الدن ك أ ن ه وسط حمار والهزم الذي يغلي وقيل هو الناقص وجون بدل من أ ك ل ف أ و ص ف ة والمعنى أ ن ه يصف فم ا م ر أ ة بالطيب والعذوب ة و أ ن ريقها ب م ن ز ل ة ماء عذب وخمر مزج أ ح د ه م ا ب ا ل آ خ ر والخراس صاحب الدينان جرده نحى ما عليه من طين ما عليه ويقال غ ر والخرس فارسي ه وأصله و الدن ن إ ذ حمض و ق ي الناقس القصير انتهى ويقال شراب ذو س و ر ة إ ذ ا كان يرتفع إ ل ى ا ل ر أ س وفلان ذو س و ر ة أ ي ذو حد ووثوب عند الغضب ويقال شربت الشراب ف أ ن ا أ ش ر ب ه شربا وشربا وشربا ثلاث لغات وقد صرد شرابه إ ذ ا قلله وغمره إ ذ ا سقاه دون الري وهو يتفوق شرابه إ ذ ا كان يشرب منه ش ر ب ة بعد شربه و ك أ س أ ن ف أ ي لم يشرب منها قبل ذلك وكذلك يقال ر و ض ة أ ن ف إ ذ ا لم يكن رعاها احد قال لقيط بن زرارة ان الشواء والنسيل والرغف و ص ف و ة القدر وتعجيل الكتف و ا ل ق ي ن ة الحسناء و ا ل ك أ س الانف للطاعنين الخيل والخيل خنف النسيل ش ر ح ا ل اللحم الذي ينشل من القدر والخنف جمع خنوف وهي التي تمشي في ش ق وذلك إ ن م ا تفعله في ا ل م ح ا و ل ة و ا ل م ط ا ر د ة وقال هذا الشعر يوم جبل وهو يحارب بني عامر بن صعصعه يحرض أ ص ح ا ب ه عليهم يقول من كر منكم وقاتل استحق ما وصفت من ا ل أ ك ل والشرب والتمتع بالقيام انتهى ويقال كأس رنونات أي دائمة أي كأس قال ابن أحمر ان ب أ ح م ر إن ا ه القيس على عهده في إ ر ث ما كان أ ب و ه حجر بنت عليه الملك أ ط ن ا ب ه ا ك أ س رنونات وطرف طمر الشر الإرث الميراث وهمزتها منقلبة من واو زمانه وما منقلبة وقوله على ملكه الذي؟ من بمعنى أي في زمانه ووقت عهده أ ر ا د في إ ر ث الذي كان أ ب و ه حجر وكان في هذا الموضع ن ا ق ص ة وخبرها محذوف تقديره في إ ر ث الذي كان أبوه و فيه حجر ابوه ل المجرور يعود إلى ل ض م ما ي يعود ويدوز أن يقدر ر ا أن خ ر ضميرا تقديره متصنا بكان على الاتساع ب كأنه على أ حجر و ح ذ ف منه م ا ل ض ي ر ويروى المنصوب بنت بالتخفيف وبنت وكاس ب ن ت فاعل بنت و أ ط ن ا ب ه ا مفعول بنت والملك مصدر في موضع الحال قد دخلت عليه ا ل أ ل ف واللام وهو من الشاذ كقول لبيد ف أ ر س ل ه ا العراك فلم يزدها ف أ ر ا د أ ن يقول بنت عليه كاسر أ ط ن ا ب ه ا ملكا فجعل الملك في موضع ملكا وقد قيل إ ن الملك منصوب على الظرف وروى بعضهم بنت عليه الملك أ ط ن ا ب ه ا يجعل الفعل للملك ووجه ت أ ن ي ث الفعل على هذا القول أ ن ه جعل الملك في موضع ا ل م م ل ك ة والمعنى أ ن ا م ر أ ة القيس ملك قد ورث الملك عن أ ب ي ه فملكه له أ ص ل ثابت وقد دام له النعيم ذكر ا بن أ ح م ر حاله إ ل ى أ ن أ ت ت ه الدواهي ف أ ز ا ل ت ه عن ملكه انتهى قال و ك أ س ر ا ه ن ة أ ي ث ا ب ت ة لا تنقطع و أ ر ه ن لهم الطعام والشراب أ ي أ ث ب ت ه لهم و أ د ا م ه قال ا ل أ ع ش ى لا يستفيقون منها وهي ر ا ه ن ة إ ل ا بهاتي و إ ن علوا و إ ن نهلوا الشرح يذكر قوما يشربون خمرا أ ي لا يقلعون عنها إ ل ا بهاتي كما تقول لا يتركونها إ ل ا ب ا ل م ل ا ز م ة والمعنى أ ن ه م لا يقلعون عنها ولكنهم يلازمونها وهذا, وهذا من الاستثناء المنقطع انتهى ويقال قد اطرعت الكاس اذا ملاتها واتاقتها ودعدعتها اذا ملاتها قال لبيد لاقى البديء الكلاب فاعتلجا سيل اتيهما لمن غلبا فدعدعا سره الركاء كما دعدع ساق الاعاجم الغربا يريد لاقى سيل هذا الموضع سيل هذا الموضع فاعتلجا اي دخل سيل أ ح د ه م ا في سيل ا ل آ خ ر والاتي ض ر ب و ل أ مجرى الماء ثم قال موج أ ت ي ي ه م ا لمن غلبا يرعاه ويقيم فيه لا يقدر أ ح د على صرفه عنه ويحتمل أ ن يريد به إ ن س ا ن ا بعينه أ و ق ب ي ل ة بعينها كانت غلبت على هذين المكانين والركاء موضع بعينه وسرته وسطه والغرب قدح من خشب الغرب وساقي ق ي ل الغرب الفضة و ا ل أ ع ا ج م يريد ساقي ملوك العجم يعني أ ن ه ي م ل أ ا ل إ ن ا ء من ا ل ف ض ة ويسقيهم شبه الماء الذي حصل في هذا المكان في صفائه و ط ي ب ه ب ا ل م ا ء الذي ت ش ر ب ه الأعاجم في آنية الفضة أ في ف آنية ويروى و ق ت سرة ا ل ر ك ا ء اذا ن ت ه ى ويقال أ ه ق ت ل ك أ س إذا م ل أ ت ه ا قال الله عز وجل و ك أ س ا دهاقا ويقال أ د م ع ت ا ل ك أ س إ ذ ا م ل أ ت ه ا حتى تفيض وقد م ل أ ت ه ا إ ل ى أ ص ب ا ر ه ا و إ ل ى أ ص م ا ر ه ا قال النمر بن تولب ف ك أ ن ه ا ت ق ر ى تخيل نبتها أ ن ف يعم الضاله نبت بحارها عزبت وباكرها الشتي ب د ي م ة و ط ف ا ء ت م ل أ ه ا إ ل ى أ ص ب ا ر ه ا الشرح الضمير في ك أ ن ه ا راجع إ ل ى ج م ر ة وهي ا م ر أ ة ودقرا س م ر و ض ة بعينها وقيل كل ر و ض ة دقرا وتخيلوا تلونوا يريد أ ن ه ا تري الناظر ضروبا من ا ل أ ل و ا ن م ن ن ب ت هذه ا وإنما وزهره ه يريد ريح أن نطيب الروضه م كطيب هذه ا ل ر ة ويعم و ي ع الضال ل بطوله أ يعلو نبت هذه الروضة ي بطوله على الضال لو كان في الموضع ضال لتمامه وحسنه والبحار جمع بحره وهي ا ل ف ج و ة في ا ل أ ر ض ثم وصف ا ل ر و ض ة فقال عزبت أ ي بعدت عن مرعى ا ل إ ب ل وكل م ا ش ي ة وبكرها ا ع ج ل إ ل ي ه ا أ و ل الوسمي و ا ل و ط ف ا ء التي ك أ ن عليها هدبا من الري والسواد انتهى والبسيل ما يبقى في الآنية من شراب القوم فيبيت فيها وذم أبو ما الآنية شراب فيها حزام العقلي رجلا فقال دعاني للعقلي إلى بسيل يبقى فيبيت في من له وقد مزج شرابه وقطبه و أ ص ل القطب الجمع أ ي جمع بين الماء والشراب ومنه قيل قطب أ ي جمع ويقال لما بين العينين المقطب ومنه قيل جاء الناس ق ا ط ب ة أ ي الناس جميعا نداما يبيض ك ا ل ن جمع و وقينة تروح ل ي ندمان ا بين ب ر و ج س د ي رحيب ق ف ب الجيب م ه ا نداما المتجرد الشرح نداما رفيقة بجس ضبط جمع ندمان و ع ن ا بقوله كالنجوم أ ن ه م معروفون مشهورون بالكرم و أ ر ا د أ ن ه لا ينادم إ ل ا الكرام و ا ل ق ي ن ة ا ل أ م ى وقوله تروح علينا بين برد ومجسد يريد عليها برد ومجسد وهو الثوب المصبوغ بالجساد وهو الزعفران وقيل هو المشبع بالصبغ و ق ي ن ة مبتدا وما بعده وصفه وخبره محذوف تقديره ولنا ق ي ن ة ورحيب واسع وقطاب الجيب الموضع الذي يتغطى بجيبها في صدرها وقوله ر ف ي ق ة بجس ن د ا م ة أ ي ترفق بهم إ ذ ا جسوها ولا تنفر منهم و ض ب ة ر ق ي ق ة الجلد ن ا ع م ة ورحيب نعت ل ق ي ن ة وروى بعضهم رحيب قطاب الجيب جعله من باب حسن الوجه و ا ل أ ص ل رحيب قطاب جيبها ونقل الضمير فصار ب م ن ز ل ة قولنا مررت برجل حسن وجه ا ل أ أنكر خ وقد على ا ل الرواية ر ا و ي هذه قال أ ب و محمد وعندي أ ن ه أ ن ك ر من أ ج ل ظهور الضمير المتصل بمن ل أ ن ه يعود إ ل ى الموصوف فلا يكون ها هنا نقل ويجوز أ ن يجاب عن هذا ب أ ن يقال منها متصل بشيء محذوف وليس متصلا بالجيب وتقديره أ ع ن ي منها و أ ر ي د منها انتهى وقال ن ا ب غ ة بني شيبان تدور فيهم حمياها وقد شربوا منها قطابا ومنها غير مقطوب الشرح ويروى تدب فيهم منها قطاب حميا الكأس وقد شربوا ومنها ما شرب صرفا بغير مزاج ومنها ما شرب بمزاج انتهى شرب شرب ويروى تدور رؤوسهم بغير وقد فيهم أي في تدب وقال ا ل ن ا ب غ ة الذبياني يصف عيرا واثنه فراح يريد العين عين متالع يشل بنات ا ل أ خ د ر ي ويقطب شرح متالع جبل مشرف على ط خ ف ه و ط خ ف ه موضع في بلاد ب ن عامر بن صعصعه وفي راح ضمير يعود إ ل ى عير وحش ذكره قبل هذا البيت ويشل يطرد ويقطب يغضب في طرده إ ي ا ه ا انتهى وقد شعشعه اذا ارق مزجه والخمر مشعشعه فاذا ارقها قيل امذاها واذا اقل ماءها قيل اعرقها واخفسها قال برج بن مساهر الطائي وندمان يزيد الكاس طيبا سقيت اذا تغورت النجوم رفعت براسه وكشفت عنه بمعرقه ملامه من يلوم الشرح تغورت النجوم مالت إ ل ى ا ل أ ف ق من وسط السماء و أ ر ا د النجوم التي كانت في أ و ل الليل في وسط السماء يريد أ ن ه أ ي ق ظ ن ب ي م ه ورفعت ق د مضى أ ك ث الليل و ر ب ر أ س ه و ر في ع ت رأسه ف هذا الموضع سواء وكشفت عنه م ل ا م ة من يلومه على الشرب ب ك أ س سقيته إ ي ا ه ا ل أ ن ه إ ذ ا شرب خف عليه رد من يعزله وذهب عنه الحياء فيه ويدوز أ ن يعني أ ن ه إ ذ ا شرب لم يلمه أ ح د وانتظر به أ ن يسقط ف أ ر ا د أ ن ه سقاه قبل الوقت الذي يستيقظ فيه من يعزله ف إ ذ ا ر آ ه العازل على تلك الحال لم يطمع فيه وكف عن عزله انتهى فإذا شربها صرفا شربها مزاج بغير قال ي ل قد ص ر ف ه ق ا الهذلي إ ن ي م س نشوان ب م ص ر و ف ة منها بريء وعلى مرجل لا تقه الموت وقياته خط له ذلك في المحبل ا ل ش ر ف وفي ي م س ضمير يعود إ ل ى ا ل إ ن س ا ن الذي هو في ن ع م ة وقد نال من الدنيا ما يريد يقول ان يمسي هذا ا ل إ ن س ا ن متمكنا فيما ي ش ت ه ي لا يقه الموت اتقاؤه منه واختياره جيد الطعام و أ ف ض ل الشراب ل أ ن الموت أ م ر قد قضي على كل حي وقوله وقياته أ ر ا د واقياته ويروى تقياته وعلى مرجل يريد المراجل يريد التي يطبخ فيها اللحم يطبخ و ا الحبل ووقت الحبل حبلت محبلا انتهى ل ل حبلت م موضع ومصدر ح ب ووقت و ج ن ا د ع الخمر ما ينزو منها اذا مزجت ويقال صفقت الخمر اذا حولت من اناء الى اناء لتصفو وقيل صفقها مزجها وقال وقد امهى شرابه اذا ارقه ولبن مهو اذا كان رقيقا ويقال دم المهزوله امهى من دم السمينه ة ن ت باب صفة الخمس الباب باب والشراب الخمس الخامس والثلاثون باب الندام والشراب يقال نادمت الرجل نداما ومنادمة صفة وهو نديمي وهم ندمائي وهؤلاء نداماي ا وهو ندماني وهم ندماني وقد يكون النديم الصاحب والمجالس على غير شراب قال الشاعر أ ف ي نابيننا لهما إ س ا ف ت أ و ه ط ل ت ي من أ ن أ ن ا م أ ل ا يا أ م ع م ر لا تلومي إ ذ ا ا ح ت ض ر الندام والمدام النابان ناقتان مسنتان وقوله نالهما إ س ا ف يجوز أ ن يعني به أ ن ه م ا وهبتا لرجل اسمه إ س ا ف ويجوز أ ن يريد أ ن ه م ا نحرتا تقربا إ ل ى إ س ا ف وهو صنم و ط ل ة الرجل عرسه يريد أ ن لومها لا يعمل فيه ل أ ن ه إ ذ ا حضرته المدام والندام جاد و أ ع ط ى ولا يتغير عن خلقه ا ل ك ر ي من م أ ج ل لوم لائم انتهى والشرب القوم يشربون وجمعهم شروب وواحدهم شارب كما يقال تاجر وتجر وصاحب وصحب وطائر وطير وقائل وقيل وهم الذين يقيلون قال العجاج إ ن قال قيل لم أ ق ل في القيل و أ ق ف ع ا ل الأسجل أ س ج ل بعد ا ل أ س ج ل في ح و م ة الليل بهاذي ذ ه جملي ل ش ق و ل أنا أ د ي م ا ل س ي ر ة ولا أ ق ي ل نصف النهار مع من يقيل و ا ل أ س ج ل ق ط ع ة من الليل ع ظ ي م ة و ح و م ة الرجل معظمه انتهى وناصر ونصر قال العجاج بل قدر المقدر ا ل أ ق د ا ر بواسط أ ك ر م دار دارا والله سمى نصره ا ل أ ن ص ا ر الشرح يمدح الحجاج والمقدر الله يمزح زعم أ ن الله تعالى قدر أ ن أ ك ر م الدور دار الحجاج وسمى نصاره ا ل أ ن ص ا ر ودارا منصوب على التمييز وشاهد ت انتهى ق د الدور دارا ي ر أكرم الكلام و وشهد ويبس جمع يابس يقال, يقال حطب يبس وقول ذي ا ل ر م ة أ ل م تعلمي يا مي أ ن ي وبيننا مهاون يدعن الجلس ا نحلا قتالها امني ضمير النفس إ ي ا ك بعدما يراجعني بثي فينساح بالها الشرح نحل جمع ناحل ومهاون جمع م ه و ا ت و أ م ن ي خبر إ ن والبيت فيه تضمين والبت الحزن وينساح يتسع يقول إ ذ ا حزنت تعللت ب ا ل م ن ا منك فيخف ما أ ج د جعل يعقوب, جعل يعقوب النحل جمع ناحل والاستشهاد يدل على الواحد لا على الجمع وقول أ ب ي محمد زعم يعقوب أ ن قول ذي ا ل ر م ة نحلا قتالها من هذا الباب يدل على ما ذكرته لأن القتال الكدنة وقيل القتال النفس والواحد لا يوصف بالجمع ويدوز عن يعقوب أن يقول للمحتج القتال الكدنة عن أن و ا ل ك ذ ن ة مجتمع ا ل أ ع ض ا ء كلها ف ك أ ن نحلا ص ف ة ا ل أ ع ض ا ء التي تجمعها ا ل ك ذ ن ة انتهى وراكب وركب وشريبك الذي يشاربك قال الراجز رب شريب لك ذي حساس شرابه كالحز بالمواسي ليس بريان ولا مواسي أ ق ع س يمشي م ش ي ة النفاس الشرح ذي حساس أ ي ذو م ش ا ر ة وسوء خلق والنفاس جمع نفساء و ا ل أ ق ع س الذي يخرج صدره ما بين كتفيه وهو ضد ا ل أ ح د ب والمعنى أ ن مشاربته ك أ ن ه ا ح ز المواسي في بدن من يشاربه ل ش د ة عربدته و أ ذ ا ه وقوله ليس بريان يريد أ ن ه لا يرويه ما حضر من الشراب ولا يؤاسي أ ح د ا بشيء منه、انتهى. و الواغل الداخل على القوم في شرابهم ولم يدع إ ل ي ه قال امرؤ القيس فاليوم فاشرب غير مستحقب اثما من الله ولا واغل ي الشرح يريد و اشرب غير حامل اسما لشربك وغير حانث ل أ ن ه كان آ ل الا أ يشرب خمرا حتى يقتل بني أ س د ب أ ب ي ه حجر فكانوا قتلوه فوقع ببعضهم وقتل ج م ا ع ة منهم يقول اشرب فقد بررت في يمينك كما يشرب الملوك انتهى وهو الوارشه في الطعام الوارش والوروش وهو الذي يسميه الناس والوغل الذي يشربه الواغل ولم الذي الناس الطفيلي الشراب الذي إليه يشربه يسميه يدعى قال عمرو بن ق م ئ ة إ ن أ ك م س ك ي ر ا فلا أ ش ر ب الوغل ولا يسلم مني البعير الشرح يقول أ ن ا مع ك ث ر ة شربي للخمر ومحبتي لها لا أ ش ر ب شرابا لم أ د ع إ ل ي ه ولا أ ب خ ل إ ذ ا شربت بل أ ن ح ر ا ل إ ب ل ل أ ض ي ا ف ي و أ ع ط ي من سالني أ ل ن ي ن ت ه ى و ر ج حصور إذا ا ك لا ن ف في ق القوم قال مع شرابهم الأقفل وشارب مربح ب ا ل ك أ س نادمني لا بالحصور ولا فيها بسواري الشرح المربح الذي يربح تجار الخمر ويغالي بها يريد أ ن ه ينادم الكرام والسوار المعربد ويروى بسار الذي يسئر في ا ل إ ن ا ء شيئا من الشراب إ ذ ا شرب انت ه ى ورجل شريب إ ذ ا كان كثير الشرب للشراب وخمير كثير الشرب للخمر كما يقال فسيق إ ذ ا كان كثير الفسق ومغليم إ ذ ا كان مغتلما وغليم مثل ه ويقال هو سكران ونشوان وقد انتشا ينتشي ا ن ت ش ا و ا ل ن ش و ة السكر و ن ش و ة ا ل ر ي ف ا ل ط ي ب ة و أ ن ش د كان أ ن م فوها ل م ي س ا و فاه نشوة ر ي ح ن كأن بكث قاطف يقول الشرح السوف الشم والمساوف المشام ا ف ا لمن يقبلها وتقبله ن ش و ة ريحان غض و أ ط ي ب ما يكون الريحان ريحا عند القطف والبيت ينشد ب ا ل إ ط ل ا ق و ا ل إ ق و ا ء فيكون من مشتور الرجز وينشد بالوقوف فيكون من الضرب ا ل أ خ ي ر من السريع هذا الظاهر منه ويجوز أ ن ينشد بالوقف وهو من مشتور الرجز على نقصان حرف وقد أ ن ش د أ ب و عمرو يا صاحب اللغزو الزوجات كلهم كما يقف على الكلام المنثور نحو أ ق ل اللوم عازل والعتاب وفي هذا ا ل إ ن ش ا د نقصان حرف من الوزن انتهى فإذا فهو إذا اختلق سكران وسكران ما أي ما يقطع أمرا ويقال عليه الأمر والتخ ملتخ اختلقه يبت بتدت قطعته عليه عليهم يقطع أمرهم أي أي ورجل نزيف ومنزوف إ ذ ا ذهب عقله من السكر قال الله عز وجل لا يصدعون عنها ولا لا عنها يصدعون ينزفون أي ع تذهب قال و وقرئت ينزفون ل ل ه م أي لا ينفد شرابهم ا ق العجاج فقد أ ر ا ن ي بالديار مترفا أ ز م ا ن لا أ ح س ب شيئا منزفا الشرح المنزف الذي يعطى ما يشتهيه ويمكن من لذاته و أ ر ا د بالمنزف المقطوع ا ل ث ا ن ي يقول كنت في ن ع م ة وخير وكنت أ ح س ب أ ن ذلك لا ينقطع عني ولا ينفد فقوله منزفا اي ذاهبا منقطعا يقال أ ن ز ف القوم إ ذ ا نفد شرابهم انتهى ويقال للسكران هو يميده وهو يترنح إذا كان يتمايل في أحد ويقال ه و ت يتمايل ر ن كان ح أحد إذا في ش ي ي و ق شرب حتى اعتقل لسانه أي ا ح ت ب س عن الكلام انتهى, انتهى باب الندام والشراب الباب السادس والثلاثون باب الآنية للخمر وغيرها راجع في كتاب للخمر اللغة في فقه فصل ترتيب ا ل أ ق د ا ح و أ ج ن ا س ه ا ا ل ص ف ح ة ا ل ث ا ل ث ة والستين بعد ا ل م ئ ة ا ل ث ا ن ي ة يقال للدن الخرس ويقال ل ل ك ر ب ا س ة التي يصفى بها الخمر الراووق قال ا ل أ ع ش ى نازعتهم قطب الريحان متكئا و ق ه و ة م ز ة الراووقها خضل الشرح يعني أ ن ه نازع ندماءه الريحان و ا ل ق ه و ة يعطونه ويعطيهم و ا ل م ز ة من المز وهو الفضل ولا يريد أ ن ه ا م ز ة الطعم ل أ ن ذلك ذم لها والخضل الرطب انتهى والحاني صاحب الحانوت الذي تكون عنده الخمر والناطل المكيال الصغير الذي يري فيه الخمار شرابه وجمعه نياطل قال أ ب و ذ ؤ ي ب ولو أ ن ما عند ابن ب ج ر ة عندها من الخمر لم تبلل لهاتي بناطلي الشرح ابن بجرة خمار كان والذي أراد أبو ذؤيب أ ن هذه ا ل م ر أ ة تبخل عليه و أ ن ه ا لو ملكت من الخمر ما ملكه ابن بجرى لم تعطه ي منه هذا اليسير وقيل إ ن الناطل الشيء من قولهم ما فيه ناطل أ ي شيء وحكى بعضهم أ ن الناطل ا ل ج ر ع ة من اللبن أ و الماء أ و النبيذ انتهى وقال لبيد عتيق سلافات سبتها لبيد سفينة تكر ع ل ي ه السلافات ب ا م ز ا النياقل الشرح ا ج جمع س ل ا ف ة وهي أ و ل ما يسيل من الخمر وقوله سبتها س ف ي ن ة كان ينبغي أ ن يقول س ب أ ت ه ا س ف ي ن ة ولكنه ترك ا ل ه م ز ة و أ ر ا د أ ن ه ا اشتريت وحملت في سفينه انتهى والناجود الباطية وقال مامه ا ل إ ي ا د ي أ ب و كعب ما كان من س و ق ة أ س ق ى على ض م ا خمرا بماء إ ذ ا ناجودها برد من ابن مامه كعب ثم عي به زو ا ل م ن ي ة إ ل ا ح ر ة وقدا أ و ف ى على الماء كعب قيل له رد كعب إ ن ك وراد فما ورد الشرح ا ل س و ق ة من ليس هو بملك والجمع سوق وزو ا ل م ن ي ة قدرها و ا ل ح ر ة ش د ة العطش و و ق د فعل مثل جمزا وبشكا وهي وصف ل ل ح ر ة أ ي تتوقد و أ و ف ى أ ش ر ف ولم يرد كعب لما أ ش ر ف على الماء ل أ ن ه لم يكن له ق و ة وسبب ذلك أ ن كعب بن م ا م ة خرج في ركب فيهم رجل من النمر بن ق ا ص د في شهر ناجر فضلوا فتصافنوا ماءهم وقد تسموه بالحصى فجعل النمري يشرب نصيبه ف إ ذ ا أ ص ا ب كعب ا نصيبه قال أ ع ط ي أ خ ا ك النمري يصطبح فيؤثره حتى أ ض ر ذلك بكعب فلما ر أ ى كعب ذلك استحث راحلته وبادر فلما راى ف ع ع ت أ ل م الماء ولم العطش غلبه ل ع يقدر اصحابه ل فلما ن ه و ض رأى أ ذلك خيلوا عليه بثوب يمنعه من السبع أ ن ياكله فمات هناك وعي به اي لم يتجه إ ل ى إ ت ل ا ف ه إ ل ا بالعطش انتهى قال وزعم الاصمعي ان الناجود اول ما يخرج من البزال اذا بزل الدن واحتج ببيت الاخطل كانما المسك نهبى بين ارحلنا مما تضوع من ناجودها الجاري الشرح النهبى الشيء المنتهب والتضوع التحرك أ ي إ ذ ا بزلت فاحت لها ريح كريح المسك وانتشرت في رحالهم انتهى فاحتج على ا ل أ ص م ع ي بقول ع ل ى ا ل ق م ة بن عبده ظلت رقرق في الناجود يصفقها وليد أ ع ج م بالكتان ملثوم الشرح رقرقها إ ذ ا صبها من إ ن ا ء إ ل ى إ ن ا ء لتصفو ويقال يصفقها يمزجها ويريد ا ل ل و د مثل الوصيف و أ م م ك ان ملثوم على م واحد في هذا البيت ويريد إن على فم الوليد خ ر ق ة من كتان وقيل هذا شيء كان يصنعه العجم ويجعلون على فم الذي يدور عليهم بالشراب ويسقيهم خ ر ق ة لئلا يقطر من أ ن ف ه أ و فمه شيء في ا ل إ ن ا ء قال وقال ا ل أ ص م ع ي صفقها إ ذ ا حولها من إ ن ا ء إ ل ى إ ن ا ء لتصفو انتهى والكأس الإناء والكأس ما فيه من الشراب والغمر الإناء ما الشراب من فيه قال ح صغير و ق قدح ع ب إلى امرؤ ل الحافر قال ص غ ر يشبه به القيس يصف فرسا لها حافر مثل قعب الوليد ركب فيه وظيف عجر الشرح الحافر ش ر ل ح ا المقعب أ ث ب ت من غيره والوظيف ما بين الرسغ إ ل ى ا ل ر ك ب ة والعجر الغليظ انتهى والصحن القصير الجداري العريض قال عمرو بن كلثوم أ ل ا ه ب بصحنك فاصبحينا والجنبل القزح العظيم الضخم الجشب النحتي الذي لم ي ن ق ح ويسوى قال ا ل أ ع ش ى ك ه ا م ة الجنبل قال والرفد القزح العظيم قال ا ل أ ع ش ى رب رفد هرقته ذ وكان قد غزى الحليفين أ س د ا وذبيان ثم أ غ ا ر على قوم من بني سعد بن ض ب ي ع ة و أ س ر منهم ثم أ ت ا ه ا ل أ ع ش ى ي س أ ل ه فيهم فوهبهم له رب رفد هرقته يعني أ ن ه قتل السادات و ا ل أ ج و ا د الذين كانوا يقرون فصار بقتلهم ك أ ن ه قد هراق ما في أ ر ف ا د ه م و ا ل أ ق ت ا ل ا ل أ ع د ا ء قال والواب القدح المقعر الكثير ا ل أ خ ذ من الشراب والعسف القدح الضخم والمقرى مثله و ا ل أ ح م نحوه و ا ل ع ل ب ة القدح الضخم العظيم من جلود ا ل إ ب ل انتهى باب ا ن ل آ يقال ة للخمر 37 باب الألوان راجع باب في ف ه ل الباب الثالث الألوان من الصفحة الخامسة والستين إلى الصفحة الخامسة والسبعين يقال غ ة ضروب عشر في من هذا رجل نكع أ ي أ ح م ر يخالط حمرته سواد ويقال أ ح م ر ناكع بين ا ل ن ك ع ة و ا ل ن ك ع ة و ا ل ن ك ع ة و ا ل ن ك ع ة ونكعة ا ل ت ر س و س ر أ س ه وهو نبت يشبه القساء والحلكم ا ل أ س و و د تعليق ق ا ل يقال له لآخرا الله أعربي أبو أنفك كأنها نكعة نكعة مرهب ر قبح كأنها ت س و انتهى والحلكم ا ل أ س و د و أ ن ش د لهميان بن ق ح ا ف ة ما منهم إ ل ا لئيم شبرم أ ر ص ع لا يدعى لخير حلكم ا ل ش ر ح الشبرم القصير و ا ل أ ر ص ع ا ل أ ر س ح وجمعه رصع لا يدعى لخير ل أ ن ه ليس من أ ه ل ه ولا يصلح له انتهى ويقال هو أ ش د سوادا من حلك الغراب وقالوا من الرجال ا ل أ س و د وهو الشديد ا ل أ د م ة والحالق أ ش د ه م سوادا و ا ل أ ذ ل م الشديد ا ل أ د م ة والدعسوماني السمين الحاذر في أ د م ت ه ومثله الدحامس و ا ل أ ذ ع د الشديد ا ل أ د م ة و ا ل أ ح و ى الشديد سواد الشعر و ا ل ل ح ي ة و ا ل أ ص د ا الشديد ا ل أ د م ى و ا ل أ ص ب ح الذي في لحيته ح م ر ة و ا ل أ ش ق ر هو ا ل أ ح م ر و ا ل أ ح م ر القبيح ا ل ح م ر ة وهو الذي يتقشر وجهه ووجنتاه من ش د ة ا ل ح م ر ة و الاصهب الذي في ر أ س ه ح م ر ة و الغضب الشديد ا ل ح م ر ة و المغرب ا ل أ ب ي ض جميع جسده و أ ش ف ا ر ه و لحيته و ر أ س ه و حاجباه وكل شيء منه أ ب ي ض وهو أ ق ب ح البياض ورجل أ ذ ع ج أ س و د قال العجاج حتى أ ر ى أ ع ن ا ق صبح أ ب ل ج ا ت س و ر في أ ع ج ا ز ليل أ ذ ع ج ا الشرح تسور ترتفع س و ر ت وتصعد يقول ارتفع عنق الصبح في آ خ ر الليل واعجاز الليل ماخيره انتهى و ا د ع د ش د ة سواد ا ل ح د ق ة ومثله الدغمان والحمحم ا ل أ س و د و ا ل أ ص ح م ا ل أ س و د إ ل ى ا ل ص ف ر ة و ا ل أ ص ب ح قريب من ا ل أ ص ف ر ويقال له إ ذ ا برق إ ن ه لدلمص ودملص ودلامص ودمالص و ا ل أ م ق ه الكريه البياض يقال ا م ر أ ة مقهاء ومهقاء والحلبوب الشديد السواب قال أ ب و غريب النصري إ م ا تريني اليوم نضوا خالصا أ س و د حلبوبا وكنت وابصا فقد طلبت الظعن الشواخصا على قلاص تغمز المراهصا ا ل ش ر ح ويروى إ م ا تريني اليوم شيخا شاخصا النضو المهزول والخالص ك أ ن ه يريد الذي خلص بدنه من اللحم و ا ل ق و ة والشباب والشاخص يجوز أ ن يريد به الذي شخص بصره ويجوز أ ن يريد الذي شخص من مكان إ ل ى مكان والوابص والمراهص واحدها والشواخص الأبيض البراق والمراهص باطن الأخفاف واحدها مرهص والشواخص التي أرض أرض المراهص بواطن أخفافها بالأرض في سيرها لأنها إلى شخصت وتغمز تغمز تسرع في من أرض أرض قال و ا ل و ا ب س ا ل أ ب ي ض الذي يبس من البياض و ا ل و ب ي س البريق بص يبس ووبص يبس ورواها غير أ ب ي عمرو نضوا ن ا خ ص ناخص مهزول انتهى وامراه ض م ي ا ء إ ذ ا كانت سمراء ورمح أ ض م ى إ ذ ا كان أ س م ر و ا ل أ خ ط ب والخطباء كل شيء أ خ ض ر يخالطه سواد و ا ل ح ن ظ ل ة تدعى خ ط ب ا ن ة ما لم يسود حبها وتصفر و ا ل ن ا ق ة تدعى خطباء اللون إ ذ ا كانت خضراء اللون و ا ل أ خ ط ب ا ل ص ر د و إ ن م ا قيل له ل أ ن فيه سوادا و ب ي ا ض ة ويقال لليد عند نضو سوادها من الحناء خطباء قال الشاعر أ ذ ك ر ت م ي ة إ ذ لها إ ت ب وجدائل و أ ن ا م ل خطب التعليق ا ل إ ل ت ب و ا ل ب ق ي ر ة شيء واحد وهو ثوب يشق وتدخل, وتدخل فيه ا ل م ر أ ة ر أ س ه ا بلا ق م ي ن ولا جيب والجدائل الزوائب المعنى أ ن ه تذكر أ ي ا م شبابها وحسنها حين كان شعرها يصنع زوائب وتلبس ا ل إ ت ب وهي من لبس الفتيات وتخضب أ ص ا ب ع ه ا وتسود انتهى قال وقال د قيل ذلك في ذلك ش ع ر ق الغنوي ا ل ولم أ س م ع ه يقال في الخضاب وقال بعضهم خطباء الشفتين و أ ب ا ه ا الغنوي ويقال لم ياء الشفتين واللما السواد وهو اللعس وقال أ ح م ر قاتم ا ل ح م ر ة أ ي شديد ا ل ح م ر ة ولون مدعر أ ي قبيح و أ ن ش د لزنيب الدبيري يشك عليك ا ل أ م ر ما دام مقبلا وتعرف ما فيه إ ذ ا هو أ د ب ر ا كسى عامرا ثوب ا ل د م ا م ة ربه كما كسي الخنزير ثوبا مدعرا ل ش ر ا ل د م ا م ة صغر الجسم وقبح المنظر أ ي قبح منظره كقبح منظر اللون المدعر وقيل في تفسيره الذي ليس بابيض ولا أ س و د ولا أ ص ف ر وهو لون الخنزير انتهى قال و ا ل ن ق ب ة اللون و أ ن ش د قلت لذات ا ل ن ق ب ة ا ل ن ق ي ة قومي فغدينا من اللويه الشرح ا ل ل وحكى ي يؤكل في شتاء أو غيره وقيل أن نقبت جلدة الوجه واللوية ما يخبأ للضيف ة المرأة جلدة ما مما ما ادخلت عندها شتاء او ان الوجه نقبت انتهى و هو قتوم الوجه وقتومه تغيره وقد قتم وقتم يقتم قتوما واسود فاحم ا ل ش د ي د السواد م س ت ق من الفحم و أ س و د دجوجي وخداري و أ س و د حالك وحانك ومثل حلك الغراب وحنكه فحلكه س و ا د وحنكه م ن ق ا ر و أ س و د حلكوك ومحلولك وسحكوك ومسحنكك قال الراجز تضحك مني ش ي خ ة ضحوك واستنوكت وللشباب نوك وقد يشيب الشعر السحكوك النوك ضعف العقل والاسترخاء و ر د ا ء ة ا ل ر أ ي عابها ل أ ن ه ا ضحكت من شيبه وما كان ينبغي لها أ ن تضحك من بياض شعره وهي عجوز ومثل هذا من فعل الشباب ومن فيه رعونه وقوله وقد, وقد يشيب الشعر أ ي من عاش شاب و ب ي ض شعره انتهى و أ ب ي ض يقق ولهق ووابص ولياح, ولياح واحمر ل و أ ح قانئ وزريحي وقاتم و أ ص ف ر فاقع و أ خ ض ر ناظر وكل ما خلص من ا ل أ ل و ا ن فهو ناصع وصاف و أ ك ث ر ما يقال في البياض وكل لون لم يخلطه لون آ خ ر فهو بهيم يقال كميت بهيم واشقر بهيم وادهم بهيم واخضر دجوجي ويقال ل ل أ س و د ا ل أ ك ف ح و ا ل أ س ف ع والجون انتهى باب الالوان أ ل و ن ا ب ب ا الثامن ل ل ث ث ا و باب ينبغي الشرير المسارع إلى ما لا إلى راجع في الالفاظ ا ل ك ت ا ب ي ة الباب الوارد ة بمعنى فلان اصل الشر ا ل ص ف ح ة الثمانيه ن المقذ حر المستعد للشر المتعرض للشر ل حر الفاحش ويقال الشرحف الرجل للرجل اذا تهيأ لقتاله والدابة للدابة كذلك قال الراجز للرجل كذلك لما مسرحفا تهيأ رأيت العبد مسرحفة ل ل س ر لا يعطي الرجال ا ن ص ف ا اعزمته عضاضه والكفا ومارنا كان يزين ا ل أ ن ف ا ا ل ش ر ح العزم العض واعتزمته أ ع ض ض ت ه أ ي جعلته يعضه والعضاض ما بين ر و ث ة ا ل أ ن ف إ ل ى أ ص ل ا ل أ ن ف ويقول ا ا مالان ل م منه ر ن لما ر أ ي ت ه قد تهيا للشر يظلم الناس ولا ينصفهم جدعت أ ن ف ه وقطعت كفه والضمير المنصوب ب أ ع ز م ت ه يحتمل أ م ر ي ن أ ح د ه م ا أ ن يعود إ ل ى العبد يقول لما ر أ ي ت ه على هذه الحال حملته على أ ن يعض لحم نفسه ويجوز أ ن يعود إ ل ى سيف أ و سكين يريد أ ع ز م ت السيف مارنه و ع ض ا ض ه وكفه انتهى قال و ا ل ع ف ر ي ة ا ل ن ف ر ي ة الرجل الخبيث المنكر ومثله العفر و ا ل ع ف ر ة ا ل م ر أ ة والماس الذي لا يلتفت إ ل ى م و ع ظ ة أ ح د ولا يقبل قوله يقال رجل ماس وما أ م س ا ه ويقال إ ن ه لتيحان في ا ل أ م و ر أ ي معترض فيها والفلتان المتفلت والملغ الشاطر قال أ ب و مهدي ا ل أ ع ر ا ب ي هو الذي سمى عطاء ملغا والمجع والشتيم الداعر الفاحش قال منظور بن مرثد الفقعسي أ ف ر غ لشول وردت كالهيم ح ا ش ي ة و ج ل ة جريم يتبعها أ ر و ع ذو نسيم يلتمس المال ب أ ر ض الموم و أ ر ض ذ ل ع م ي ة الشتيم الشرح أ ف ر غ لها أن ي س ت ق ي وصب لها من الدلو في الحوض لتشرب والشول النوق التي جفت أ ل و ا ن ه ا ا ل و ا ح د ة ش ا ئ ل ة والهيم العطاش والكاف ها هنا كالكاف في قوله لواحق ا ل أ ق ر ا ب فيها كالمقق أي ي ف ه اي مقق أ طول والهيام داء ي أ خ ذ ا ل إ ب ل ف إ ذ ا أ خ ذ ه ا لم ت ك ت ر ه والكاف على هذا الوجه ليست ب ز ا ئ د ة و ا ل ح ا ش ي ة الصغار و ا ل ج ل ة الكبار والجريم العظام ا ل أ ج ر ا م أي الأجسام و ا ل أ ر و ع الذكي الحديد الفؤاد والنسيم القوه ة يقال و القوة وقيل وقوله أو باقي باقي النسيم النسيم الهيئة وقوله يلتمس المال يحتمل أن يريد يلتمس إصلاح المال أو مرع المال أي يلتمس يحتمل يريد يلتمس أن مرع ثم حذف المضاف و أ ق ا م المضاف إ ل ي ه م ق ا م ة ويجوز أ ن يريد أ ن ه يسير على هذه ا ل إ ب ل إ ل ى المواضع التي يلتمس فيها المال والموم البرسام الذي يدخل إ ل ى الحضر من البلاد التي لا توافقه في بدنه و ا ل ع م ي ة الجهل يعني أ ر ض ا ل أ ع د ا ء انتهى قال وتقول للمتسرع إ ل ي ك إ ن جفرك إ ل ي لهدم و إ ن حبلك إ ل ي ل ا ن ش و ط ة و إ ن ه لترع إ ل ي ه وقد ترعت إ ل ي ه أ ي تسرعت الفراء ي ق انه ل إ لبلو شر ونقل شر و ح ك شر و ح ك الكسائي شر و ج شر ولز ولز ولز ولز, ولز, ولز ا هو ترع عتل وقد ترع ترعا وعتل عتلا إ ذ ا كان سريعا الى الشر العتريف الخبيث الفاجر الذي لا يبالي ما صنع وجمعه ع ت ر ي ف والدحل والدمن الخب الخبيث يقال فلان لا يقرع أ ي لا يرتدع ف إ ذ ا كان يرتدع قيل رجل قرع ورجل معن متيح وهو الذي يعرض في كل شيء ويدخل فيما لا يعنيه وهو تفسير قولهم ب ا ل ف ا ر س ي ة أ ن د ر و بست و إ ن فلانا لنعار في الفتن وفي الشر إ ذ ا كان سعاء فيهما ويقال ما وقعت ف ت ن ة إ ل ا نعر فيها فلان ونعر الدم ينعر إ ذ ا دفع وهو عرق نعار ويقال في الصوت نعر ينعر ويقال للرجل إ ن ه ل د ع ر ة إ ذ ا كان فيه قادح وعيوب قال الراجز حيث تلاقى واسط وذو أ م ر وحيث لاقت ذات كهف ذا غمر بواحجا لم تخش د ع ر ا ت ا ل د ع ر يدفع عنها كل مشفوب أ غ ر الشرح واسط وذو أ م ر وذو و غمر مواضع وصف ابلا رعت هذه المواضع وهي آ م ن ة لا تفزع وبواحج فرحات يقال للرجل إنه ليتبحج بذلك ا ل أ م ر أ ي يفرح به ويفخر و ا ل د ع ر ة الفساد والبلاء والشر الذي يكون في ا ل إ ن س ا ن والرجل د ع ر ة اللفظ الواحد و إ ن م ا سكن العين ض ر و ر ة والمشبوه الحسن الجسيم المهيب أ ي يدفع عن هذه ا ل إ ب ل ة كل رجل هذه ا ل صفته ة ا ن ى قال ويقال فيه د ع ر ة وجعرات اللطات ا ل ل ص و ص يكونون قريبا منك ف إ ذ ا فقدت شيئا قيل لك أ ت ت ه م أ ح د ا فتقول لقد كان حولي لطات سوء ولا و ا ح د لها والمحترس الذي يسرق ا ل إ ب ل والغنم فياكلها وفي الحديث ح ر ي س ة الجبل ليس فيها قطع وهي التي تحترس أ ي تسرق من الجبل ويقال للص خمع وللذئب خمع ويجمع أ خ م ا ع ا وقوم عمارطه إ ذ ا كانوا مرطا والواحد عمروط وهو ا ل أ م ر ط وتفسيره المارد الصعلوك وهم الصعاريك الذين ليس لهم أ م و ا ل و ا ل قال ر ب ض ة و ا ل اللصوص وأصل ذلك قطع الشيء يقال ولهذمته أي قطعته. قال ه قرضبته قطعته ذ م ة أي قطع س ل ا م ة بن جندل قوم إ ذ ا صرحت كحل بيوتهم عز ا ل أ ذ ل و م أ و ى كل قردوب الشرح القردوب هو الذي لا يدع شيئا إ ل ا قرضبه أ ي أ ك ل ه و ك ح ل اسم السنة المجدبة و ص ر ح ت خلص ج ذ ب ه ا ولم يبق فيها ب ق ي ة من م ر ع ا ولا ز ا ل وبيوتهم مبتدا وعز ا ل أ ذ ل خبره يمدح بذلك قومه بني سعد بن زيد مناه بن تميم وقد حص رحمه يحصها حصا ورحم حصاء إ ذ ا كانت م ق ط و ع ة والمتغطرس الظالم قال أ ب و المساور العنبسي وقيل العنسي سرينا وفينا صارم متغطرس سرندى خشوف في الدجى مولف القفر السرندى ش ر ح ا ل الجريء على كل شيء والخشوف الذاهب في الليل وفي غيره ل ج ر أ ت ه والمولف و ا ل آ ل ف واحد أ ل ف ت المكان و آ ل ف ت ه انتهى قال والجعبوب الرديء من الرجال انتهى باب السرير المسارع إ ل ى ما لا ينبغي الباب التاسع والثلاثون باب الطول راجع في فقه ا ل ل غ ة ترتيب الطول وتقسيمه ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة والعشرين يقال للرجل الطويل الشوقب والمخن والشوذب والشرجب والهيق قال البختري الجعدي وما ليلى من الهيقات طولا وما ليلى من الحذف القصاري الحذف ش ر ا ل ح غنم صغار ا ل أ ج ر ا م معتدلة يقول هي ل ا ج س م انتهى ا و ل ش ر م ح و ا ل ج س ر ب والشعشع كله في الطول في الناس والإبل. قال الحطيئه نزائع افاق البلاد يزينها براطيل في أ ع ن ا ق ه ا البتعات الشرح يصف إ ب ل ا والترائع التي أ خ ذ ت من أ ي د ي أ ص ح ا ب ه ا يقول هي م خ ت ا ر ة من جميع أ ه ل ا ل آ ف ا ق و آ ف ا ق البلاد نواحيها والبراطيل ا ل ح ج ا ر ة التي فيها طول شبه رؤوسها ف ي ه ا انتهى والسمحوط والخجوجة والشجوجة والأشق والأمق والخبق أودى قال إما يكن أودى بني فربما بني يكن قصف الفتى وهو القوي الشرجب س ق القوام مفرج أ ب د ا ن ه م ليث إ ذ ا ما أ س ر ج و ا وتلبوا ب اما يكن و شرط و أ ص ل ه إ ي ق ن وما زائده و أ ر ا د إ ن كان ولكنه استعمل المستقبل في موضعه فإن قيلت ف إ ن قيل ففعل الشرط أ ص ل ه ان يكون بالمستقبل فلم ا جعلت الماضي أ ص ل ا في ذا الموضع قيل له الشرط هنا ليس بشرط صحيح ل أ ن ه ليس يراد به الاستقبال و إ ن م ا يراد به ا ل إ خ ب ا ر عما مضى ف إ ن جاء الشرط على هذا المعنى جاء بكانه و أ و د ى هلك وقصف مات يقال قصف العود إ ذ ا انكسر وهو عود قصف المعنى أ ن ا ل م ن ي ة قد تقع بالقوي الجلدي ولا يمكنه دفعها عن نفسه ويروى اصفى أ أصف الفتى قال أ ب و محمد وجه ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة عندي أ ن يصفي الشرجب ا ل م و د ة بعد موته ولا ينسى عهده و إ ن مضت بعد فقده ا ل أ ي ا م والليالي ووجه ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن ه يصف بعد هلاكه ويمدحه وقوله مفرج أ ب د ا ن ه م يريد أ ن أ ع ض ا ء ه م م ت ب ا ي ن ة ليس يلصق بعضها ببعض لضعفها بل أ ع ض ا ء ه م م م ت ل ئ ة من العظام و ا ل أ ع ص ا ب و ا ل أ ع ظ ا م تباي تباين مع الطول والعظم والليث جمع اليث وهو الشديد يقال رجل اليث أ ي شديد انتهى. وإنه وسناحية فإذا لشناح منه للذكر طال كل شيء منه قيل إنه لمتماحل قال ي ل ل إنه م م ت ح ق الهزلي ا ل و أ ش ع ث بوشي شفينا احاحه غداه إ ذ ن ز ي ج ر د ة متماجل الشرح ا ل أ ش ع ث الذي لا يغتسل ولا ينتشر والبوشي الكثير البوش والعيال و أ ح ا ح ه ما يجد في صدره من الغم والغير ومثله يطوي الحيازيم على أ ح ا ح و ا ل ج ر د ة ا ل ب ر د ة الخلق وغيرها مما يلبس اراد, أراد ورب أ ش ع ث كثير العيال خ ر ق اللباس شفينا ما يجده من غم العيال والبوش الذي فيه ب ط ع ن ة طعناه فقتلناه انتهى وانه لهجرع ومسنطل وما أشد ونعنع م ا أَشَدَّ ط ل ه و ن وقوق وقاق إ ذ اذا كَانَ طَوِيلًا مُضطَرِبًا ف إ كان طويلا معتدلا قيل انه لشمردل وعنطنط وعشنق وعنشط وشنخف ع وصلهب وصقعب وشيظم وشناق و ا ل أ س قال ف ط و ي فيه ل ابو ا والخلجم الطويل ء قال أ ذ ؤ ي ب وذلك مشبوح الذراعين خلجم خشوف إ ذ ا ما الحرب طال مرارها الشرح الخشوف السريع المر وهو الجريء على الليل الذي يطرق عدوه بالليل ومشبوح الذراعين عريض الذراعين والشبح عرض العظام ومرارها مداورتها ومعالجتها يقال م ر الشيء ي م ر ه إ ذ ا عالجه وقاساه ومرار الحرب م ز ا و ل ة الرجال بعضهم بعضا فيها انتهى والعنشنش الطويل وأنشد بن عنشنش تحمله للدرع فوق قاصط الضبابي ساعديه للأجلح تحمله للدرع عنشنش عنشنشة بن خشخشة الشرح ا ل خ ش خ ش ة صوت ح ر ك ة الحديد أ ن ي س ك بعضه بعضا انتهى والشرواط الطويل قال ا ل أ س د ي كيف تراهن بذي أ ر ا ط ي وهن أ م ث ا ل السرى المراط يلحن ي من ذي زجل شرواط محتجز بخلق ش م ط ا ط على سراويل له أ س م ا ط كيف تراهن يعني ا ل إ ب ل وسيرها في هذا المكان والسرى سهام صغار ا ل و ا ح د ة سره والمراه التي قد سقط ريشها يقال سهم مرط لا قذد عليه يعني انها قد صارت كالسهام من الضمر والتعب ويعلشن ا يشفقن من صوت هذا الحاد ي والزجل الصوت والمحتجز الذي قد شد حجزته ويقال ا ا ا ل ل ش م ط ذ د بري ف ص ر ر قطعا ا و و س ي أ س م انه غير محشوة ا ت ى و ي ق ا لمتمهل إنه ل الجسم و ا ل ق ا م ة أ ي طويل والمخن الطويل قال أ ب و السوداء العجلي لما ر آ ه جسربا مخنا أ ق ص ر ع ن حسناء و ا ر ث ع ن ه ا ل ش ر ح الجسرب الطويل كالمخن لاختلاف اللفظتين وارث عن استرخى وكرر وضعف عن قال أ ب و محمد ومعناه عندي أ ن ه لما ر أ ى زوج هذه ا ل م ر أ ة جلدا قويا اقصر عن طلبها وخاف على نفسه منه انتهى الطويل الشديد الطويل والهلقام الطويل من كل شيء وقال ا ل س ي ب ط و ي ل الشديد خدام الاسدي اولاد كل ن ج ي ب ة ل ن ج ي ب ة ومقلص بشليله هلقام حذبوا على ا ل ض ع ن التي أ خ ف ر ت ه ا نفسي غداه ع ن ي ز ة وسوامي الشرح ويروى أ و ل ا د كل ن ج ي ب ة م ه ر ي ة يصف إ ب ل ا و ا ل ش ل ي ل كساء يطرح على عجز البعير وقوله مقلص ب ش ل ي ل ه أ ي هو طويل ف ش ل ي ل ه مرتفع ليس بنازل يريد أ ن ه دافع عنها بنفسه وخاطر بها و ع ن ي ز ة موضع وحجبوا أ ش ف ق و ا وحافظوا حتى, حتى سلمت ا ل ض ع ن والسوام يريد أ ن ه م نصروه و أ ع ا ن و ه انتهى رجل طاط وطوط وشمقمق وشمق, وشمق وخلجم وسلجم للطويل الجسم ورجل عليان و ا م ر أ ة ع ل ي ا ن ة وسمرطول وهو س م ر ط ل و المضطرب طولا و ا ل أ س ف ع و ا ل أ ش ف ع و ا ل أ س ن ع و ا ل أ ش ن ع و ا ل أ س ق ع والهجنع والسمغد الطويل قال إ ي ا س ا ل خ ي ب ر ي حتى ر أ ي ت ا ل ع ذ ب ا ل س م غ د ة وكان قد شب شبابا مغدا يود لو تلقي عليه مهدا ا ل ش ر ح المغد بالغين والعين الناعم أ ي يود لو تلقيه على مهد ب م ن ز ل ة الصبي ل أ ن ه تعب وضعف من ش د ة السير وغيره مما يتعب ويقال س مغد خ ف ي ف ة المين انتهى والسمرود والسبروت و ا ل س م ر و ت والسبروت الرجل الطويل والاملود و ا ل والأمل أ م ل و د ا ن ي الطويل والطرماح الطويل يقال قد طرمح بناءه والهقور الطويل قال بجاد الخيبري فجعهم باللبن العكركر عض لئيم المنتمى والعنصر ليس بجلباب ولا هقور ي لكنه البهتر وابن البهتر الشرح اللبن العكركر الغليظ والعض في هذا الشعر اللئيم وفي موضع آ خ ر ا ل د ا ه ي ة والعنصر ا ل أ ص ل والمنتمى الانتساب يريد أ ن ه ينتسب إ ل ى آ ب ا ء اللئام ويجوز أ ن يعني بقوله فجعهم أ ن ه سرقه منهم أ و غصبه أ و أ خ ذ ا ل م ا ش ي ة التي كانت تحلب فلم يكن لهم ما يحلبون انتهى والشرمح والشرمح الطويل والأنثى شرمح وشرمح مثل الذكر والجمع شرامح وشرامحة قال مثل شرمح أبو قصاقص لاحق الأسدي واسمه لا اناخ بجعجاع وقد وقد الحصى حراجيج لما ارسلت لا تبرح فاخبى علينا بين قوسين برده اشم طويل الساعدين شرمح الجعجاع الموضع الذي لا يطمئن فيه من نزل به أ ر ا د أ ن ه م لما نزلوا للتغوير حلوا ابلهم فلم تبرح لكلالها وقوله أ خ ب ى جعل برده كالخباء ويروى أ ظ ل جعله يظلهم انتهى والهرطال الطويل أبو بولان قال الراجز قال أبو محمد أظنه من بني بولان من قد منيت بناشئ هرطالي أظنه طي بني منيت قد محمد من من فازدالها و أ ي م ا ز د ي ا ل ي واعتكلا و أ ي م اعتكالي الشرف ازدالها ل ش ر افتعل منزلته أ ص ل ه ازكالها منيت بليت به وازدالها ذهب بها والاعتكال العلاج والاصطراع انتهى والجل حب الطويل زوجتها قال عبادة السلمي تحسنها جربة حب قد إنك تحسبه وهو مخنزي ضب وهي تريد ا ل ع ذ ب ا ل ج ل ح ب ة الجرب ش ر ح ا ل القصير الكبير السن والمخنزئ الذي يستهزئ انتهى والجنبخ الرجل الطويل المضطرب وأنشد إن القصير يلتوي بالجنبخ حتى يقول بطنه جخنجخي انتهى باب الطول الباب ا ل أ ر ب ع و ن باب القصر راجع فقه ا ل ل غ ة فصل ترتيب القصر ا ل ص ف ح ة الثلاثين يقال إ ن ه لجيدر إ ذ ا كان قصيرا غليظا و إ ن ه لحبتر وجنبر وكلكل وانه لكوالل لك ل ك وكلاكل وحنبل ٌ وبهتر ٌ وبحتر ٌ وجانب ٌ ومجذر ٌ ومزلم ٌ وتمبال ٌ وبكضاك و ح ن ز ق ز ة ٌ و د ن ا م ة ٌ و د ن ا ب ة ٌ و د ن م ة ٌ و د ن ب ة ٌ ويقال إ ذ ا عظامه قصرت ولم ك ن مبتلاً سمح ل ل ا خ قيل ق أي لمتآزف إنه م ت ر ب بعض خ ق ويقال ه من بعض ويقال رجل جعشم وكندر وكنادر و ق ص ق ص ة وقصاقص كل هذا إ ذ ا كان قصيرا غليظا مع ش د ة و إ ذ ا كان ضخما ضخم البطن إ ل ى القصر ما هو قيل إ ن ه لحبنطا وحفيتا وخفيسا ويقال إ ن ه لزواز و ز و ا ز ي ة وزواز و ز و ا ز ي ة إ ذ ا كان غليظا إ ل ى القصر وحزاب و ح ز ا ب ي ة و إ ذ ا قصر وكثر لحمه قيل إ ن ه ل د ر ح ا ي ة والكنيدر القصير الغليظ و ا ل ق ف ة من الرجال القصير القليل اللحم ورجل جعسوس وجعسوس وكل ذلك إ ل ى قماءه وصغر و ق ل ة و ا ل ح ب ر ك ة والحبركات الطويل الظهر القصير الرجلين من الناس ولا ي ق و ل لما يكون على أ ر ب ع قالت الخنساء معاذ الله ينكحني حبرك قصير الشبر من جشم بن بكر الشرح ق و ل ه ا قصير الشبر يحتمل وجوها أ ح د ه ا أ ن ه ا تريد أ ن ه قليل العطاء وليس بجواد من قولك شبرت الرجل سيفا ومالا و أ ش ب ر ت ه أ ع ط ي ت ه ويجوز أ ن تريد أ ن ه صغير الجسم قميء و إ ذ ا كان قصير ا ل أ ع ض ا ء فشبره إ ذ ا شبر شيئا بيده قصير وقد روي بالكسر وهو يؤيد هذا يؤيد المعنى وعنت الخنساء بذلك دريد بن الصمه وكان خطبها وهو شيخ مسن فلم ترغب فيه وينكحني يتزوجني انتهى قال والارزب القصير والحيفس من الرجال القصير اللحيم ورجل جيدري و ا م ر أ ة ج ي د ر ي ة قال العجير السلولي ولما ر أ ت أ ن حال بيني وبينها ع د ا ت و أ و ب ا ش من الحي ح ض ر و ا سنت عنقا لم تثنها ج ي د ر ي ة عضاد ولا م ك ن و ز ة اللحم ضمزروا ل ش ر ح ا ل أ و ب ا ش ا ل أ خ ل ا ط من الناس والعضاد ا ل ق ص ي ر ة والشمزه ا ل غ ل ي ظ ة ا ل ل ئ ي م ة وهي ا ل ض ر ز ة والضرز هو القبيح المنظر ا لما ل ئ ي ل يقول ل ق ص ي ر م ارادت أ أ ن تسلم عليه و ر أ ت من حولها من أ ع د ا ئ ه و أ ع د ا ئ ه ا انصرفت وثنت عنقا ط و ي ل ة ح س ن ة لا ي ق و ل ل ج ي د ر ي ة مثلها ولا لضمزر ا ن ت ه ى قال ومنهم ا ل م ؤ د ن وهو القصير الضاوي و ا ل ج ع ذ ا ر ة والجعذار القصير اللحيم ومثله ا ل د ع ظ ا ي ة و ا ل د ع ك ا ي ة والصدع وهو المقتدر في طوله وبدنه والزونك القصير اللحيم الحياك في مشيته يقال حاك يحيك حيكانا و ز ا ك يزوك زوكانا والمعنى واحد وهو تحريكه جسده و إ ل ي ت ي ه إ ذ ا مشى و ت ف ر ي بين ه ا ل والتمبال ج ت م ب ا ل ل ة ا ق ص ي ر و ج م ع ه ت ن القصير ب وتنابلة والجحنبارة ا ل المجفر والمجفر الواسع الجوف والحزنبل القصير الموثق الخلق توثيقا و ا ل م ت ا ز الخلق ا ل م ت د ا ن الخلق والمتازف مثله والدحداح ا ل قال ص ي ر ل والقفندر ل ح ي م م ث هميان و ا ل ش ب ر ا ل ق ص ر وجمعه ش ب ر قال ا ه م ي بن ق ح ا ف ة ما منهم إ ل ا لئيم شبرم أ ر ص ع لا يدعى لخير حلكم الأرصع الأزل والعظير المتظاهر اللحم المربوع العظير وأنشد في تخفيف شارب أ ل ب ا ن الخلايا أ ع س ر عريضه بين المنكبين عظيرا الشرح العظير القصير و أ ن ش د في تشديده لما ر أ ت ه مدنا و عظيرا قالت أ ر ي د العطعه الزفر ة والعطعه الشاب انتهى والقمطر القصير و أ ن ش د عرضنا بحاج ليس كالحاج وانبرا لنا فلتان يمنع الحي أ ز ب ر سمين المطايا يشرب السور والحسى قمطر كحواز الدحاريج أ ب ت ر الشرح الحاج جمع حاجة جمع أ ر ا د أ ن ه عرض لهذه ا ل م ر أ ة لينال حاجته بالنظر إ ل ي ه ا ويودعها وقوله ليس كالحاج أ ي ليست كغيرها من الحوائج وهي ح ا ج ة لها شان أ ن و ب القبيح ر ى قصد واعتمد والفلتان ويسفه الذي ينفلت إلى و ا ل أ ز ب ر الذي على كاهله و أ ع ل ى كتفيه شعر مشبه ب ز ب ر ة ا ل أ س د وهي ما على كتفيه من الشعر وقوله سمين المطايا أ ي هو حسن القيام على ماله مطاياه س م ي ن ة وهو بخيل والسؤر ما بقي في ا ل إ ن ا ء يعني أ ن ه شرب لم يترك في ا ل إ ن ا ء شيئا أس اسفا منه على ما يبقى من الشراب ومن علامات الكرم أ ن يبقي ا ل آ ك ل والشارب شيئا في ا ل إ ن ا ء ويكون غرضه أ ن يصيب مقدار حاجته من الطعام والشراب ولا يكون استيعاب ما يحضره منهما والحواز الجعل والذي يحوزه القذر و ا ل د ح ا ر ي ج جمع دحرج ة وهو ما يدحرجه من القذر انتهى والجحرب والجحدب والجخدب القصير الضخم الجنبين والجحنب والجحنب أ ي ض ا القصير القليل قال الراجز جحنب جحن الشباب كادي أ ر ص ع مثل الثعلب ا ل ر ق ا ل ي الشرف يقال كدا الزرع يكدا كدوءا إ ذ ا ساء نبت أيضا ويقول ك ذ ئ ك أ أيضا ي و ذلك في كل نابت من الحيوان ومن نبات الارض ويقال جحن في نبته يجحن جحنا فهو جحن وأج وأجحن غ اذا ء الصبي إجحانا إ مجحن فهو اسيء غذاؤه في صغره فكبر وهو ضاوي الجسم لا يضخم جسمه في كبره والرقاد النؤوم يصفه ب ض ؤ و ل ة الجسم والجبن والرواغان جعله كالثعلب في رواغانه وجعله مع ذلك نؤومه انتهى والكهمس القصير والجنادف القصير الملزز الخلق قال جندل بن الراعي جنادف لاحق بالراس منكبه ك أ ن ه كودن يوشى بكلاب من معشر كحلت باللؤم أ ع ي ن ه م وقص الرقاب موال غير صياب ا ل ش ر ح ي ه ج بن الرقاع ا ل ر ق وقوله لاحق ب ا ل ر أ س منكبه أ ي هو أ و ق ص يمس منكبه ر أ س ه والكودن البرذون يريد أ ن ه في الناس كالكودن في الخيل لا خير فيه ولا ينال نفعه إ ل ا بما شقى ي و ش ى يتحث ليخرج ما عنده من العدو انتهى ويقال رجل جاذ وامرأة جاذية للقصير رجل ويقال رجل جاز أ ي قصير الباع بين الجذو و أ ن ش د لسهم ابن ح ن ظ ل ة الغنوي خذها ابا عبد المليك بحقها وارفع يمينك بالعصا فتخصر ي إ ن ا ل خ ل ا ف ة لم ت ق م م ج ه و ل ة أ ب د ا على جاز اليدين مجذر ي الشرف يخاطب بذلك مروان بن الحكم ومروان يكنى ابا عبد الملك وأراد بقوله خذها أ ي خذ ا ل خ ل ا ف ة والتخصر امساك القضيب يمسكه الخاطب والمتكلم وعرض سهم في هذا الشعر بابن الزبير ورماه بالبخل يقول ا ل خ ل ا ف ة لا تكون لبخيل والمجذر القصير و أ ر ا د بالجاذي اليدين القصير اليدين بالمعروف قال والحنظار والجندع والزبنتر القصير قال تمهجروا تمهجر وايما تمهجر وهم بنو العبد اللئيم العنصر ي ما غرهم ب ا ل أ س د الغضنفر ي بن س ت ه ا والجندع الزبنتر ي التعليق يقال التمهجر التكبر والغنى وإذا شتم الرجل يقال هو ابن استها شتم هو أ ي هو ب م ن ز ل ة ما يخرج من الدبر وبني ينصب من وجهين أ ح د ه م ا النداء و ا ل آ خ ر ا ل ز م ك أ ن ه قال اذكر او اهجو بني ا انتهى والقلهزم ا س م ع كأني أ قد ج ب ت بن قعنب ب ل لن ا لنأن انتهى ي ولا ل ا م ض وما يجعل ا ل س ا ط السبوح عنانه إ ل ى المجنح ا ل ج ا ز ا ل أ ن و ح القلهزم الشرح تسمع أ ي اسمع ما أ ق و ل لك ثم ابتدا فقال ك أ ن ي قد أ ج ب ت ابن قعنب يريد أ ن ه قد عزم على أ ن يهجوه ويجيبه عن شيء بلغه عنه اي قد قرب أ ن أ ف ع ل ذلك والنأنأ الرجل الضعيف وقوله ا المائل ا ل ل ل م ج ن ح خ ة ا أ المسألة ن من عند و و ح يزحر الرجال الذي و من ا ل خ ي ا ل النانا س ا الجواد البعيد الخطوي ط ي جعل ف س ه بمنزلة ل الذي ف في ر جريه س ا يصبح ب و قعنب بمنزلة ل ف ر س الواني ق ص ي الذي جري ر لا له ق و ل ل ه ب تقديره أ ج ب ت ا بن قعنب بلا الرجل الضعيف وغير الضعيف هو القوي ك أ ن ه قال قد أ ج ب ت ه بنفس و أ ن ا غير ضعيف انتهى و ا ل ش ه د ا ر ة والشهدار الرجل القصير و أ ن ش د ومر يزاها ومرت عصبا ش ه د ا ر ة ي أ ف ر إ ف ر ا اعجبا الشرح ا ل ذ أ و السوق الشديد و ا ل أ ف ر العدو يريد ق ا ل ذأ يذأ ذأوا وذأيا أ ن هذا ا ل ر د ل ساق ا ل إ ب ل سوقا شديدا و ع د ى في اثرها وصفر العصب القطع والجماعات انتهى والأقدر والزأنفة القصير والكوتي القصير وهو بالفارسية كوتة القصير القصير بالفارسية والزونكل ا والحنكل مثله والحبلق القصير الصغير ويقال لهذه الغنم ا ل ح ج ا ز ي ة حبلق و أ ن ش د ر أ ت جنفا من عبد رب ف أ ص ب ح ت هوارب من باب امرئ ليس ينصف يحابى بنا في الحق كل حبلق لث البول عن عرنينه يتقرف التعليق قال مغلس هذا الشعر في ش أ ن فرس خ ل ي د ة الجذمي من قيس وكان عقرها رجل من بني فقعس فاحتكموا إ ل ى إ ب ر ا ه ي م بن هشام عامل ا ل م د ي ن ة وكان احتكموا ق ب ل ذلك ل إ ى ابن عبد رب بن الحر مولا لبني ثعلبه بن سعد فظنت بن سعد أ ن ه يجور عليهم ع ص ب ي ة والجنف الجور واتباع الهوى ويتقرف يتقشر جعل, جعل خصمه قصيرا حقيرا ويجوز أ ن يريد أ ن ه مثل الحبلق من الغنم أ ي هو ب م ن ز ل ة التيس الذي يبول على أ ن ف ه فيجمد البول عليه حتى يقشر عنه واللثى ما يلزق به من البول ومن غيره واللثى ما يلزق بالسقاء والمغابن من لثق وبلل انتهى